أشهد <تــ> أنني آه. من أهل الله وأطهاراً، وأشهد أن محمداً رسول الله، وأشهد أن لا يعني إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، ورسول من كرانية العشرة نتوقف بقى أشرخ شاء الله تجرينا أنها حاجة أرسلها واضحة أشرخ نسيت بقى في الهدى الواصل في إناينا الأولى للإناينا العالي من نخص الاجابي ثم تذكر ثم تثني ثم تشرف ثم تحقب من الزواجة. ثم تذكر ثم نمي فثبت من بلد اردنام من الناس الحق الذي في السلطاني وحر المحارب من القيل وصير المحظومه من لا يذني اولي الدين القيم الاول هو الحق الاوليه بالبدايه ثم ثم, ثم اشرف ثم اكثر بالذات لدينا على ذلك قول الله صلى الله عليه وسلم يأم المقوم أن أقرأهم أقرأهم كتاب الجاهي فإن كانوا يقرأ بسواء تأقدمهم بالإزراء فإن كانوا بالإزراء في الحواء تأقدمهم بسنهم ولا يأم الرجل ولا يؤم الرجل. الرجل الرجل في سلطانه ولا يشلس على تكزينه في إلا فيلم وفي نوالة ولا يؤم البيت ولا سلطانه أولا يمام الأخرى ايه اقرب اختلفتوا عني طبعا انا هو في القرار يعني ايه الاجدر في القرار يعني في الاحكام وده هو التعريف عند الحنابلة احنا بندرس ايه المقصود في يعني هو طبعا يعني اللي اللي هو يعني زي الاطراء واحد، ولكن العبرة القصصية في إيه الأخر، أقرب الأول الإمام يعني، ربي يقرأ الأحكام بالكلاية، لازم إذا فيه اللي هو اللي أخر، العالم ذو قصصية، يعني أول واحد اللي هو الأخر، لازم يكون عالم ذو قصصية، عشان لو كان أخر مش عالم ذو قصصية، ممكن يعني دلعه صاد، ممكن صاد غلط، ممكن لو حصل فيها حاجة ما عرفش شيء صاد. هذا ما يُقتَّمش عندنا واحد أقرأ يعني يجعل كل حاجة أو أحفظ ولكن ما هو متأكد صلاة هو مُقتَّمش على الأفضل ولكن هو مش رسل للأفضل ولكن عاد يعني يجعل تجوز صلاة يبقى أولاك الأفضل والعائل يجعل ثم الأفضل الثاني حاجة بإيه؟ الأفضل ثم الأساني أن الله ثم الأشرف ثم الأقدم ولكن إحنا رصين لقاب النبي صلى الله عليه وسلم قل يوم القومين أقرام الكتابين يبقى في حالة فإن كانوا في القراء سواء فإيه أخر؟ في وين يعني؟ في فإن كانوا في العين سواء فأقدمهم بالسم إحنا مجرد ما ذكرنا هنا اللي إحنا مقدمه الأقدم على السن، عشان النبي ﷺ قدموا، قدموا على الأقدام الحجرة، كانوا في رحلة سفر، قدموا سن؟ اللي هو إحنا مقدم سن على الأقدام مقدم على السن، الحديث على في السن. طب يقارن الأقدام الحجرة لما الأقدام يعني الأجر إلى المدينة أولاً. طب على اللي هو بنفسه وترك دياره وهناك جمعيات المدينة. فقالوا بنا من من اليقاث عبد الأقرى من يجرى بعد ذلك قال النقدم انتباه اللي إن هو إنه هو سلب الشهوات الدنيا وإيه؟ وأراد الأخير معنا عند ذلك الله فقال ليه؟ مصدر الله يبقى بصدر الله مشي لذلك قال أيه ثم الأصح ثم ثم من قال أيه ثم الأغلب المجزر ثم ثم الأدق ثم من طرح مشي ثم من طرح لأن أحد عندنا هم متفقين في أي في القراءة وفي العلم في أي وفي الأغلب المجزر وفي في الظاهر وفي فنعمل بالقرعه نعمل ايه بالقرعه طب ليه قال نعمل بالقرعه عشان دي هيبدا تدل على أن الشرع يعتبر القرعه في الاشياء اللي احنا مش عارفين نقدم فيها كما في حديث تعلمنا فيه ما انداء الصف الأول ايه قال القرعه عليه من بقي من الاولاد فريق الحاله دي هنا هنقرع عليه فبرضه نفس الكلام خلاص بنشكل مين الاولاد هنقرع ماشي البيت وإمام المسجد أحق إلا من له سلطه يعني يعني لو أنت ماتل هتصلي جماعة فماذا واحد؟ يبقى هو حق إلا؟ لو أهل منهم لو واحد أعلم أو أقرأ أنه يصلي فبالتالي إيه؟ الشخص التامج لا أولا يصلي للحديث اللي نحن ولا يؤمن الرجل أو لا يؤمن الرجل في سلطاني ولا يجلس على تفهمته إلا إيه؟ إلا يبقى إذن ماشي فلقى إلا فإنه هو بسهل مش حق أيها مهور لا بيخش بيخش المادش لا مش حاجات ماتش هو مثلا كل صباح بيعيد الواحد مش مشكله بس انا بوضحها صحيحه ده يعني انت بيت يعني انت بيت بتاعه اه يعني, مش يعني. بتاع. آه النام المد... النام يعني. أه ماشي خلاص هو لو هو بيعمل <تصفيق> ايام الروضه المسجد خلينا نختلف عليه ماشي مش بس شرط اللي هو يكون يعني معيّن بحقه، نشوف ظلم يعني، طالب نص العافية، في الحالة اللي هي كذا ظلم أو طالب نص العافية، إحنا نشوفه مصالح مسلمة أو مصالح تتأتى بإحنا بطريقة ذكية كذا من هو ذاذي، أنا عن جل، لكن لو جنا عن كده إلى من ليس أخطر من المصلحة، أي شيء؟ أما لو هو حكم يعني هو صاحب المنفى، أما حرف لغته صحيحه، ويبقى عالم تقصي. طول الشهدين بلاه يشتلو على جهري، وقرر في الماضي. وإمام المسجد أحد، إلا من دي سلطان. إيه؟ إمام المسجد، إمام الرود أحق، ومعتبر إمام المسجد زي إيه؟ زي أكن هو زي هو عن عن المسجد دوت فلا يؤمن في سلطاني ماشي وطبعا الأصل في امام المسجد هو معين له حق او يعني عشان ترتيب الايه الامن ماشي اذا من دي سلطان يعني لو السلطان جه في المسجد وعيد فالسلطان مقدم على الايه على امام المسجد طبعا كان زمان الخليفه يعني هم من القياد من الصالحين، وحرّ وحاضر ومقيم وقصير ومختوم ومن له ثياء أو من نبذهم ولا أو لا نبذهم. الأول أولى من إيه؟ أول من العبد في الإيمان. أولى استحبابه. والحاضر والمقيم أولى من المسافر وعدم المقيم في الإيمان. نشين؟ والبصير. ييجون أو ينعمل في الإيمان والمختون ما ما شفون طبعاً الشيء. بعد في الكتاب هنا فيه ولا في لا مجنون لا مجنون مختون في من لو الشيخ الشيخ ثامر يقول هذا لا لا دي غلطة في النص. دي غلطة في النص. موجود يا موسى شو ومخطوم يعني الخطن يعني أولا من المخطيس عشان الخطيلا ليزيد النجاسة اللي مش مخطوم ده غريبا التعضف النجاسة البلدانية ومن له السياد ونعرف ازاي <تصفيق> يعني واحد مش مخطوم على أساب ظروف مثلا عموات وحاجة هو مش نفسه يعني استحب له أن له أمي تهم؟ ومن له فيها أول نبيه يعني لامو يعني الصمة اللي بتاعي ما واحد كان يعني يعني يعني يعني يعني يعني لينجان طيب ولا طبعا لو السلطان كان قاعد كان في موضوع السلطان العائله يعني ولا بنفس الفقايز السبع الكتاب مثل الحنابله اللي ايه لا يقوموا خلف الحاكم كما ان لا تصح خلف الايه طبعا ان لا تصح خلف كان اتفقنا كده الفاسق اللي يرتكب كبير الوضع الفاسق اللي هو يجهر بالكبيرة او يصر على فعل الصبار جهن يعني لا تجوز في الحالة لأي كده ايه؟ لا تجوز الصلاقة الحالة لأي كده ايه؟ ايه؟ الكلام كله بعد ذلك ماشي؟ ايه المعلماء أول قول مذولة وإحنا لا لا لا, مصح لا مصح صح صحيح منطقة. ثاني قول إذا صحيح مظفر إذا صحيح ولكن تكره رأي ثالث قول صحيح إذا إذا كان مأذور إذا إذا كان مأذور يعني إذا إذا كان مأمون. لا تصح قضي إذا كان به معضل إذا كان الإمام ماضو الإمام يقضي ماضو في مرة ماضي اللي يقوله اللي هي معلومات أي معلومات وهذا حاجة لو تصح ولكن لو في مثلا ضحون ولا مفيش مثلا إيه تقر ولا غريبة طيب الآراء لا تصح تدلوا إيه تدلوا بقول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤمن لك تأمنا رجلا ولا أعواضهم عجرا ولا يؤمن فاجرهم بمنا إلا أن يقهروا من يخاف سلطان أو سيلة فهذا لماذا؟ ولكن في إثناد عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن قال في التلخيص العضوي اتهمهم الوكيع في وضع الحديث وشيكوه عليه جلعان ضعيف مهاشي؟ فبالتالي الحديث ده ما ضعيف حديث يدل على هذا لا مش حديث يدل على إيه؟ هذا فبالتالي القول بهذا مش قول إيه؟ مش قول قول طب اللي قاله مصايحها مطلقا فقال له بحديث منها؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تنظر أئمة الجول وعندما أخبرونا الصلاة إلى أخر الوقت قال للوقت القليل يعني، عليم فخارب معه وقال يصليون لكم فإن أصدقوا فلاكم وإن أخبروا فإيه فلاكم ماشي وإن أخبروا فعيك عليم ولأن الصحاب ومنهم المؤمر وعندما صدقوا رأي حجاج الحجاج معروف إيه واللي ده واللي كده دي في في, في, في الامام راجع يعني القاعده دي وانصح الصلاه, صحة الصلاة صح التوضؤ ايه؟ لغايه صلاة الصلاه تصح صح الثاني ما ينقص ايه؟ ليه؟ لانها ولعدم وجود دليل على ضمان الايه؟ الصلاه ولكن تضعها من كلام ان كان في الصلاه خلفه من مكثدة ومحراب كانت صلاة فريدة مكثدة محراب يعني إيه الصلاة فريدة يعني مثلا واحد لو هو بدعا لو أنت صليت وراء حتركتو على بدعا بس أو في شيء مثلا لو صلى وراء واحد هيتقال بر واحد بنسان صالح مثلا صدرا من زمن الحياة اسمه يعني بفيه عند إيه عند المسبب في إيه بالسؤال السبب لا إلا صلية ولا هذا بيتحرك من أجل المسبر لكن ليس ولكن طبعاً إذا تقول على استحذار الصلاة وراء الصالح صلاة وطرق الصلاة وراء إيه فانت بتحاول تدخل إياها من طبرة لا يكون ولكن لو تصلبي أو او انت ما فيش مكان او في مسقعه عليه في مفيش مكان ايه في الحاله دي يجوز يطير ورا المستشفى او الاستفخه لما يعدي مش كفريه ماشي ولكن هيبقى مطلوب عليه عن الافضل يستقر هنا ايه الا لو في مفسادات محرمه في الحاله دي يبقى ايه حرام يبقى ده ده في أي مجتاك المغارب في ممكن أن لما كان قول يقول لك صح منطقة ماشي؟ قول يقول لك صح منطقة عليكم تقرأ دمه صح منطقة عليكم تقرأ فتقرأ إذا أبتحه إذا كان إيه؟ إذا كانت منهاك مميسك بقول لك قول يقول لك صح إلا إذا كان خلفاء إيمان المتقشر أو معذور أو إيه؟ أو معزور ماشي ماشي الكلام مم. يعني ايه اللي ده الموضوع يعني ايه يعني اللي انت صح ايه اللي الموضوع يعني يعني ما تعملش ده طيب المسائل بقى الفاصل اللي مكانه ماشي خالص فاصل ايه فاصل اللي احنا كاتب مش النصوف في الشارع ممكن في القسم دي يعني ايه يعني ايه الوضع تومان الوضع ايه اجرام الوضع اجرامهم اثنين الوضع تومان ولا الوضع حاجه اجرام الوضع الا النقطه على بعض ده او اجرام ده عليه احكام القضاء واحكام في الجزا واحكام العداله في البلد واحكام ف الحالات اللي فيها الفسق ده اللي هاي المواد تبع الأحكام دي، بختلف باختلاف الزمن والمكان، واختلاف الناس. ففي أوقات كان اللي يعمل هذا ده شعور في الناس ده بس، فهموا معنا؟ وأول تانية الحالة دي لا مش هاي. فتلاقي الضابط ده العدل يعني العدل الذي ايه لدي... العدل العكسي الفاسد والعدل المتسق اللي بينهم المسطر العدل اللي هو اللي هو يثبت ولا سرعه الصغائر ولا فخاوي الايه هو ده ايه بيختلف باختلاف العوامل الفسق اللي هو بيختلف باختلاف اللي هو وصل منه إلى المعصية برضه هذا هي يعني هو يعني يعني حاجة ضيعة عندهم. لما فاشق في الأحكام الأخيرة لما صوبه بوكيم فاشق في الأحكام ال الطبقوية الثانية كذا هي. وهاي يقولوا كيف الفاشق يعني؟ وصل بينه وصل إلى اللي هو إنسان موقر مع الله و يعني الناس. فلِحِيَّةِ الْحِيَّةِ وَإِنْ كَانَ الْمَعْصِيَةُ طبعا وإتصال عليها مشكلة ولكن في جمل من المناه ما ما عن الفاس بتتعارض عن التلاصق لما يوصل سدادة هو جمل أسم فيه ناس عندها زوج وفي ناس جذا وفي ناس جذا من الأرض لما يوصل هو أي ماي ده اللي هو يعني فيها نوع طبيعي شوي زي بقى ايه طبعاً لينا شو دخان طبعا الدخان وكل يعني الدخان لو كان من الضغط من يعني ايه ليش رب بس نفسه يوتوب بس مش عادي راضي <تضف> فالدولة تبع على المشايخة نسمعه تجمعه <تضف> <تضف> من التدوعة عماية يعني بشتكلم بردولة كده وده ممكن من المصنص الدولة نحن تصفوا ونخليه مثلا يدقاش كوريه وكذا هو انسان عايز كويس بس مش قادر يبقى كويس بسبب الموضوع ده عليه فاهم معانا فالفاشل اللي هو ايه الانسان فاشل لكن هو واحد عادي طول بيحاول بس بيقع ده معنى انه يتهوش يا سامع يعني بقى في مع العمليه التربيه طبعا بس قلنا ان في المصطلحات بعض الاخوه بيجي ياخد مثلا مصطلح معين زي فاشل او زي خوارق يقصد بيه في البهات حاجة معينة ويقصد بيه الطباويين حاجة معينة فالروح قصدوا كلام الطباويين ويحملوا على كلام اللي هم عليه ويقصدوا عليها حكم الثلاثة عليه اللي ما ينفعش الفاسد يقوله ليه البنزم فالفاسق دايب واحد حالة يحيله حالة يحيله ده مش تقوله ليه البنة. اللي لا اللي <تلعب> دي طبيعه الشريعه بنزل في شرح قانون دايم على لا ده انت على احكام يعني انا هكمل ايه اللي جمدات كلها ولا والله مين اللي قال ده ودخلنا اللي هو شكل من الفازر في التربيه خطاب الفكر اه, آه. لان الفازر بمعنى في الفصل بمعنى الذوقي راح داخل بقى مال كده في الأخير مالها إلى الاستاد حال المجتمع ايه فلازمهم مؤمنين فما انا يعني حتى اللي بيقولوا لا بود من اي معقل بيها بالام واضح هم على لك مين مش ايه اللي الاخروتي بقى مش طبعا السنه في كانوا بيعتبروا مثلا اه ممكن يبقى ايه يعني يوجيل يعني وسط من حوالين مفيش حد لا ليه ولا دي باعي ان أضف ركن فيه للعسكريين العسكريين في في في في عالمنا اللي بيعانى بعذاب بالذهب وبالشراط وبالصدمات ولكن بيه ضعف يعني كانوا ما لا رأوا يسون إيش فصل؟ لا رأوا يسون إيش ما نأخذ؟ تقولوا إنتي تسوون المسجد وصلوا وراء الفصب. هم ممكن على الوان تبع خالو من بوشك. ماشي؟ طبعاً. ممكن تعرف العدلاتي وأحركوا إنتي الفصب. لو هو ولا على يأكي الكبير على كبيره ولا على صغيره ولا على أقفي ولا على ولا يسون بعض خالوينه. اللي ذكر فيها خال خال من روح. آه. الاختار بالعروف. الاختار بالعروف. يعني هو دي برده هتبقى تبقى انفجار قانون ولا استمرار لعقد تحدي مفيش احداث في قانون مفيش عفى اه قانون ولا يبقى اصلا بالنسبه من الكثاث الاعراض يعني زي زمان وكان يجيء في الشارع وهو ماشي يفور يبقى فيه ممكن يبقى الاخوه بس يعني مثلا ساعه مش قصص يعني احنا احنا مثلا مفيش مثلا ان اكيد اكيد مسافه مره واحده يعني مثلا حاول مثلا يطلع صوت دخلنا بقى طب بقى يعني طب والله دي يعني عرفا ايه زي كده طب ايه شيء مثلا هو قصدي ايه عامل كده بيناهم ايه الاختلاف الناس واختلاف اكبر اصناف يعني ما ينفعش القاضي يعمل حاجه ممكن واحد عادي يعملها هل يمكنك أن تتطلب؟ طب أجابت وبينهم إيه؟ كم؟ بينهم إيه؟ بينهم وضعون بين وبينهم... وبين الحل لذلك مش عاطين معدل وزيزهم مش مشكلة بيخليها أشياء يعني هو مصدور الحل بيعمل عمل يعني من يخذ في أحكام المصطح الحديثي يجب أن يتعادل أنهم يعشون مصدور الحل أما في أحكام الفضاء مصدور الحل بيأخذه، بي. فبي يعني يعمل فقهاء مستوحى عنده، طالما مضارس من النبي، وضار من مصائر صغيرة فلا بيأخذه فيه الشهرة، لا بيأخذه في نعازه، في مثلاً زي ليلة المرأة، يعني أقول سمعت عن أما في الصلاح لا والله. ترى جيسيك الفصل، إذا إحنا ما نتحاشي أنقذ صوت، يعني أنا أقول على حد مثلاً فصل، ده يعني لا إحنا طبعًا الأحكام. احنا, إحنا يعني ما الناس بلي أو بلي بعوض بتسق إلى عشان مش نعمله بيعمل بقوف إذا كيف؟ ولا بيعمل التسق بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس يريد ان الراجل قال اللهم انت وانا راكك ومكفعش يعني مش مكفع فوعى عشان يبقى فعل وتبقى كف لازم الكفر هو ايه مش, هو مش مكره هو مش نفس الكلام في الفسق الكره دي على هو لازم انت تجيب من عباره ولا عند عالم ما عند عالم ما يشوفش ممكن يبقى متاول فاكر يجوز ما يعرفش ده وان العارف بيها معاصر عارف ومصر عليها فليس هو من وجهه النظر دي او الصوره دي كده دي لو اديناها من عالم هو دي طاقه فعشان كده بتطلب كده خلاص ماشي خلينا بس حلقة حلق اللي هي الاثاره عليها دي مم مم الناس مثلا اللي ما مش مهتمه الاثاره خالص الاصرار عن ela hoje? é oゴ cl cl cl cl cl cl cl cl هو cl cl this? ma ceiction ci Champion opnow cal cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl هو cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl طبعا نحطرت بقى بعد الصورة وفترة ومستقبل وحكم الناس اللي عم الشعب والناس في الشيوفي يحص طعباتي يجي بقى وقال ان اللي لقى ممكن حدا ديها الظروف دي, دي بتال عجب بس الظروف اللي كانت في حاجة بس في ما تكلمش الناس كده ما تكلمش ايه؟ ما تكلمش في, الـ في الـ اللي هي هو اكتر من كده على حسن حاله او محطه بيصليش خلي يصلي محطته بيصلي يخليه يعمل حاجه ثانيه المحطه الكلام خليه اللي هو المفروض يتاح ينفع ماشي بس اهم حاجه وانا بقول المحطه الموضوع يعني الليل. الليل مش كويس ان هي هو لا وينصلي لا على دي هجوع من غير ما حرام حلال احلى حرام لكن ما واحد بس من خضرات ولا ولا شر؟ ولا شر؟ أنا سريع يعني. رأسي صلا من مكان راح اليوم في مكان كذا ولا اليوم أكلم، أكلم. رأسي عادي في ال في في في في الشريعة. حتى الأحكام بزاعة الفقه نسانية في, في مرينة أقول معنا هذا فهو بيطة النبي فهو بيطة النبي صليم هتقول إن ده الأصلية في الجين المعطف مع رحلة ولكن لو هو سالك هتجاروه بحكمة مدير من تجعل الحرام حلقة إلا الحرام حلقة إما تتهرم السعاد إما خلاص تقول له أيوم سلي مش محاطة جديد بس انتهم الصلاة ده يعني هو في حاجه وصلنا عليه ان انت تمشي في حاجه صح تمام ليه يعني بنشيل دلوقتي اول ان احنا نصلي نصوم رمضان ونعمل شيء محرم كده وبعدين بنقوم نستعد ان الايمان بيحصل في تناسق احنا بنشرب قرار موسي فيا صح على الصحاحه انا اتوجيه بتوجيه هنا في نحن نحن في الميديا مثلا فمش حد مثلا من خطف الليها مثلا ناس في الشيوخ في ف... فيوية طب ليش معنا يعني هم ترئيس تناده اللي تتكلم او يعني, يعني يخط في ف... فمش عارفه اللي عمدي ماشي معنى الوصة قال ايه اعفو جاهن يعني لكن في الزنام من الزاد اجابتو على الفطر بيننا سألوا الكملون عشان نستطيع عشان حتى لها النوم تلو عقل الحال الجاي ده فيه جاي ترسموا يعقسم مثلا عن عمال نفسهم يعني كده ماشي ماشي هو ما بس تلوه بالزروف تلوه فيه طرف قصاد شده خلاص هي كده مش خاص كده وانهم تلوه نعم مشكلة خممي نوفر اللافية ولو فيه يعني مثلا تبقى معندما دي اوت في القوي لازم اعملها مع مش معناها اتاثرها يعني اضبطها لكن النظام ما ينفعش نعمل اي حاجه في النظام ده بس من غير ما اتاثرها دي فهمان؟ كل ده جه فوق يعني متفق عليه لو جت فوق القطب ينفع اتاثر اه في الاول اختار تاني حاجة نختار بيهم وبعد كده اختار حاجه تاني مين الاول لا الحاجات اللي الاول دي الاول اصل بس افرض دلوقتي عندنا حرب وعمرو والاثنين اقرب القرآن من كذا يبقى اقرب محمد وعمرو تمام لكن حاجه تكون هي الاهمين عشان حديث وايه ايه ولا صح خلق ثلاثه في الكتاب ولما رايت خمسه للرجال فألا أصح أي الصلاة صلاة المرأة للرجال بأن لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم ورد الصحابة أن صلاة المرأة للرجال أبداً، ماشي؟ بل ورد العكس كذلك عمرو بن قيس صلى الله عليه وسلم لن يفتح قوام القوم ولا أنهم إمراء الصلاة أو أي بذلك أو لا، وقال صلى الله عليه آه أو أي وهو إجناح أو أي إيش نعمل العلم في مفترص العشر طيب الحديث ده صحيح الحديث ده صحيح تبقى خائف اللي هو بس الحديث ده في الخلافة اللي هو قتى بكفر الخلافة اللي ما يتبعش الكفر اللي قتى بكفر وخاص عليه بعض الرجلات بحرامتها الصوات قالت إيه إنه مكسرة تبقى نات ووالية و... و... و... و... إيه، إن رأى القفن اللي هو بيضو أو ناشي أو زوجته مشهاكي فإيه فالصح او لديه اتساع قومي أو قومي ولا ولا فالأصل اللي هو مضوط في الخلاف وبعض لو نقصص البادلة يماظني؟ كيفية، صدق الكافر، اللي هي تلك فكفر الكافر الواحد هي تلك يعني لا سبينيه الكلام ده نعم لا ولا الكلام ده لا طب ليه ما ترشش كيف ولا الكلام ده لا الدين هو هو سيب الدين لا لا يعني هو, لا لا لا هو فاهم ان هو سيب الدين اشرب السبع ليه مايش ممكن فاهم ان هو بيسيب شيء لا هو انت عم لا لا هو هو فاهم ان هو سيب الدين يعني اشياء ده طبعا لما في ناس في ناس هو مش قصده سيب الدين هو بيسيب الشخص ماشي اخلاقيات اه فلو من غير ما يرفق علينا هو الواحد فعلا هو يسب الدين هل سهلا هو يسب الدين؟ اه دي مش كان مستشاريه في المجتمع ماشي, ماشي ماشي هو حتى بتانيك يعني هو, هو أعصد ايه؟ انا كنت فاكر انه مش حد يقول لي يسب الدين وهو قصد يسبه يعني هو قصد يسب الشخص لغاية ما قابدت ناس لا يعني قوله بجد ايه مش شخص انه الدين خالص يعني تسهل في مئة ففي كده وفي كده، هو هو أصل يسبب جديد طبعا اللي كان كل دوا يسبب الشخص ده ومش أصل يسبب مين ده برضو مش حقة عيلة حاجة مصيبة برضو بس إيه روحنا يسبب الشخص هتبقى هلأ فصلوا إشكالية بيعصب داخلين في الموضوع بس بس لازم يفهم يفهم اللي هو كده إشكالية مية من زبائن الدوا يلاخين في الموضوع تامون وأرزي سلب دين الشخص يعني ما, ما تبقى كما مش جانا ولا تبقى شخص لا لا المعاصبين دي تطلب على التصرفات والأخلاق هل ستفعل حد كده بس فيه ناس انتشرت بين العباب اللي في ما شايف قالت إن الدين ممكن يطلق على الدين والدين يطلق على الأخلاق فقال لك إن أرزي سلب أخلاق مو مجر مش مجردين عبارة شيخ هاي بول كلا من عام هو أخذار كده انه مثل واحد يدخل يسلم عليه طبيعا انه مين عام السبسة بس طبعا انه هو قصد يستطيع طب احنا بقول انه مثلا نحن نواجهه بالعام هو يعني شدة او الاس هو الاسل الشدة ايه ده الشدة هم بيبنى كيف هي الحالة اليد زي رمنا قاوة المعروف لا حتى أمورنا مكره اللي إيه إذا أدى أموره فيها أقليل معروف أذبيت المكره صار أموره معروف ونعم مكره مكره ضبع عميا سكوتي يعني في الشارع ورأي إذا راحوا لجيمس ده أمة ده يتع لا أصلا يعني على أقل تكيل يعني للشين بريدز أنت مش شايف تتكلم عن فينيسون ولا لو انت عايز ان انت لو عايز كده هنروح ماشي المنطقه دي هنحط المقدم اللي بعيشكم يعني فمعنت خالص ما لمراه وخنف اللي هو ما لا يعلم لا يعلم اللي هو ايه ده يعني بعض الناس هي يعني بيبقى عنده يعني حاجة من خواص ذات حاجه من ياكم عشان يبقى قولي ساجد ماشي اسمه قنصه القنصه ما يقمش الايه تاريخ ماشي ولو ولا صدي ولا نسم ايه صلاه صدي نباني وده صدي الايه نباني فانت في الحنايه لو ليه بنقول ان ده اللي هو ان صلاه وعندهم لا يقضي المفترض الايه يعني يصلي الحديث ده واحد بيصلي فالرمي يعني اللي هو نص المصدر اللي هو سبب الايه الحديث حديث صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سفيانا من الصحابه من ومنها حديث ثروت الصعيد يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اقرا لكم فظل في يعني عامل في سنين, سنين كان معه بقر وادع الاوان الانسان جعل له بعد ايمان يعني يا يجوز صانع الصبي للات مش شرط ان يكون صوري يميز يستطيع ان يصدي الصراخ والصراخ يصديها صراخ حلو ماشي فبالعكس يا صح العكس, العكس. مثلا نفت ما هناخد الكلام ده صعبه يا هو اللي الكلام ولا اخص يعني أنه من الأخص ما ينفعش يصلي لإيه لإيه لإنسان ماشي ولا عادل عم ركوع تجود أو قرون أو خياد يعني الراحد عايزه عن ركوع قرون قعود أو صلي فالخياده مصرح للصلي والمختار أمه شوف لو واحد أدأ مثلا يعني في واحد يصلي بينا عمدينه بي مثلا الحمد لله رب العالمين، يقوله بابت العيونين جاي عادي يجيب عادي بسه يستحب الالله المساحين القرار للمعنى الأقرأ ده اللي هو الأجد ده هو صحيح صحيح وما عمش بعمل لو هو يقدم اين؟ عمش من الإمام يعني على طول <تصفيق> ماشي خلاص. يعني طيب ولا عاجز عن الوقوع في سلود أو قعود أو قيم فراح العاجز عن الوقوع في سلود أو قعود أو قيم عند, عند الحنبيل إيه وصله إيه صلاته لو صلى بإيه بالشافع الصحيح بس عندون إلا إمام الحي المرض وزوال علاقته يعني عندون اللي ينفع إنه هو عاجز عن الوقوع في سلود قيم لو يكون إمام الحي لو المسجد بس بشرطة عندهم إذا يكون يرجى دوال إيه؟ يعني, يعني مثلا إحنا عندنا المهم الحقيقة يعني يرجى دوال إيه؟ ماشي؟ ويصلون وراءه جلوسا نادل عمد الله نادلنا لهم يصلوا وراء إيه؟ بإحبابة يصلوا جلوسا يصلوا إيه؟ جلوسا فبكده إيه طائما إنه هو بدأ بيه هو وارف وبعد كده ثم اعتلى أو اعتنوا فجلس يعني قالوا واو فلان تم القرب قياما ويوم يتموا خطويه قيام وعليهم ان يدموا الصواب ماشي ايه بقى اللي دخلنا الحربيه دول كانوا اول حاجه هما بيقولوا لا بالصح صريه عائل على موقع مسجد القضاء أو قيام ليه علشان هو سيترك ركعه سيترك ايه ركعه ثانيه مش هو بقى صليها عشان اقدر اسم ايه ما لهمش طب اللي قالوا ايه بقى امام الحي مره عشان ورد على النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال انما جعل كبر وإذا ركع وإذا الله حميد اقو الله عمر بارك الحمد فاذا صلى قائما صلى صلى صلوا عشان كده قالوا إيلا إمام الحديد برمز والعلم يعني قاصوا على كلام الإسلام قالوا الحديد اللي في صناف دي حالة إيه إمام الحديد ماشي، وقالوا يصلون وراء أول جلوساً ندباً، ليه عشان حديث؟ وإذا وصلوا في عالم، وصلوا ليه؟ قربة. طب، ليه قالوا إيلا يبدأ بيهن قائماً ثم عثلة، يعني مرض أو جانو مرض، فجلس أتم خطاها قياماً عشان حديث للصحيحين للسيد عائشة لما كان رود يعني لما كان الإسلام في وكان سيدنا أبو بكر بيأم بالناس، الإسلام وجد في ناسينه، فا إيه فراح كده أبو بكر بكر فصلى عليه سلم قاعداً وأبو بكر والناس إيه قيل، وضرب الناس إيه قيل، فقالوا يبى سيدنا, سيدنا أبو بكر سيدنا بكر سيدنا بكر بقى مأموح فالنبي صلى قاعدة لأنه لا يستطيع أن يقف والصحابة صدوا إيه وراقب ماشي؟ فهذا مذهب للجلسة الحالة طب إذا رأيته على المختار المختار اللي يصح فصح الصلاة وراء العاجز على قوعة وشدد القيام القعوبة لا يشترط أن يكون إماما لإيه الحالة لعموم قاعدة تسلم وإذا صلى قائما تصلى قياما وإذا صلى قاعدة تصلى إيه او ده بنحدد ان ليس الصالح ولا ان الناحي اما اقوله الايه اللي هو عاد عني صح هو عاد عنهم ما نظر عنه والشرع اجاز له ذلك فصح الفراغ عندنا بنصحح فراغ للناس تصحح فراغ ايه هو تصحح وعند فصل الناس زي ما أقول هي قصة لا من إخوة إخوة لا لا ترى دعوة المسحى الشرم وإخوة دنيا دعوة المسحى الشرم ماشي ييجي يشوف كل اللي لا يجوز المسحى الشرم يقولك إيه صوت ضبطك صبي اللي يأتي هو واش المسحى ولا ما ولا أصلا المسحى ما طالبص، وهذا صح وهو يجوز له يعني يقلد هؤلاء على ما هو يجوز يجوز له هذا فهو صح نفس إيه ناسك لا تصح صلاة ولا شيء صح يقول إمام صح يقول إيه وتصلي واحد رأي من رأيي وهيكبر بقى في أي مسألة إنه هو بتكون شايف اللي هي طوطة في صلاة وهو مش شايف هي طوطة في عشان هو أقرب لمن تبعناه ضمه ماشي صح يعني ماشي الطريقة الصحيحة العلم أو لو كان مقلد،, مقلد العالم مش مقلد كده جاهل مقلد العلم الحاجة دي غوز انتصار الراحة وصلاة صحية حتى لو انت واخد ايه الشيء مطمئ لو انت واخد بالرأي الشيء مطمئ انت منكش عبده لكن هو منتبع العلماء انجز له ايه ان يا امك وبيب انت صلاة ثم رائ امام العادي يبقى ايه يبقى لو قارئ حتى لو ماشي الحديث انما جعل الامام لايه تنهى فاذا كبر وتدبر يرفع قال إذا صلى فعلًا صلى وقعودًا صلى أي قعود شوفنا صحيح إذا دول كان آخرس الواحد مثلاً صلى وراء مثلاً كان بيصلي وصلى وراءه ما من غير ما يعرف صلاة صلاة يسون صحة فاضلة نفس صحة فاضلة بس اللي من الأول إذا أول الأشياء المقرضة دي لا لا لا يعني بي اخر رؤيه هو الاخطاء لا حتى, حتى انا ما هو, هو, هو بيصلي جنبه هو هو بتصلي يصلي مثلا متفوق فانت جه دخلت برضه خلاص هو بيقعد وبتنقع معايا يتم الصلاه طب انا مجروح ساعه عليك ايه المجروح الواقعاته يعني عندنا يعني اللي هو أما لو هو مش يبقى حاليا بنقش الطيوره احنا مش عارفين بقى الراي ده احنا بنقول يا يعني لو, لو, لو دوت قاعد ولا ما ديش السؤال اهو لسه مالنيش حاجه لسه مجمعنا الاول بنشرحه الاول حاجه وبعد هو يعني ده ده يعني مش يعني طيب المختار يعني إيه صلوات اه الايه اللي هي جزء الايه من في الحديث الثاني الصحابة صلوات خيامه وين يصل ممكن ايه عليه يمكن عليه علي. علي. أما ان احنا نربط المسألة اللي هو بهم به قائلا ابتدى بهم قائلا يبقى صلوات خيامه لو كذا بهم طاعاً صلى طعوباً كذوب رض يصح رض لفعل لا تعلي استحذان. صحيح. ولكن كونهم هو طاعاً صلى طعوباً النبي صلى الله عليه يقول يبقى حاله مرتضى. صحيح. فمن؟ فهي حماية تصل طعوباً على ان الأم في ذلك عز وجل. بدل ذلك صلى الله عليه وسلم ولكن. ويمكن عليهم إليس أصلي أهلنا لا فيبقى المختار في المسألة هو اللي يجوز الصلاة وراء الإيمان قاعد قرونة ويجوز الصلاة وراء القيامة ولكن الأوبان إذا بدأت الصلاة قاعدة نحن نصلي رأى القرونة وإذا بدأت الصلاة قاعدة ثم مغلق النصر فنصلي رأى قرونة قيمة من كده حسب بدايه الصلاة حسب بدايه الصلاة ده من لكن لو حصل العكس يبقى مش باظت عادي ماشي مثلا كبر وقعد كبر كان هو يعني واقف أو الع... في الحاله دي هيبقى ايه هي 1 و ولكن الأولى اللي انت ايه تصلي قيام نور بيفهم ان ايه المسكين مثلا اللي يقعد يقعد مليون في لا اللي يمني حاجه واحده يعني الايه اوخد حاجه واحده الورد ده نفسه دخلنا ايه الاختلاف على ما ممكن ما لا ما الصح على على يعني اللي حصل في الصحاره الموضوع حاجه واحده فوضحها الحديث اللي حضرت قلت له بالنسبه يعني لو واحد واخد بالدراسه ومسون في الباب راي ثاني هنمشي على الراي ده على حتى لو انا يعني ايه يعني بالشكل اللي هو في بيعمل حاجة فقلنا وصلي الله عليه يعني الله يحترم شكل الدين قال لو ماشي على إيه قال وصلي لا لا وقال وصلي الله عليه وسلم فعده مثلاً عشان هو مش بيبنع يعني, يعني, يعني هو لكن هو بيقول بيه نوره اللي هو اللي تمام بيه فشل المدال عالم مختهد وصل تليمي للسل فانا لو وصلت وراه مش اكلم عليه مش اكلم عليه عليه علشان هو بيه المائك بينها لديش جهد فشل المدال قال لو وصلت وراه ايه ما فعلته كذب لكن على الشخص الكريمي حسوه جاي لو صديته وراه شل المدال ما فعلته بس فلو الإمام بأمام العالم ومفاهدار ده دورك أو وهده ويقلل عالم ويقول العالم ده مخلص يفع وفي الحالة المفروض المعلمين لا يختلفوا على الإمام لا يختلفوا على الإمام يعني أفضل مدى بصلاة جانب في رأيه يقول تركت تكبر ترفع عيدك وفي يقول ما تدفعش والرأيه يعني ما تيجي تبحث الأمام ده اللي قوة لو مشغول في بلد معين او مشغول للامام واخد معين اعمل بيه حتى لو ده خلاف راي الاغلب عشان ما نتخانقش على عشان ما نتخانقش على ايه في غير في بقى في ناس بتعمل كده ونسبها كده ماشي بس عشان احنا مش عارفين نتفق على حاجه لو انت احنا كنا لما بيشرح يعني ماشي فيا <تصفيق> لو لو الامام قال مثلا اتفقنا يعني ما نتريش عليه كل حركات الصلاه كل حركات الصلاه وانا انا بقولك انا مش هقول لك اي والو دي عشان تفهمين عشان ما ده ده انا امسحوا الله ومن حماده الامر اللي هنا اه لو انت عارف الايمان من معانا زي ايه تحريك الاصابع ايه يعني ليه يعني ما انشد يعني ما مساله يعني اصححك الاصبع الراجع هو ورا الاثنين مرات كده ولا كده فين بعد البنى. ماذا ؟ فالسلحة سيدنا خلص عنه لو تعرفت صلاح سلم مدخل في فينا وقت كلمة ها يعني هي ولا قاعدة يعني يعني يهود يعني اه يعني طهر القاعدة مهيدة طب يعني طب ايه يعني ايه يعني ايه يعني <تصليق> <تصليق> <تصليق> <تصليق> هو اللي حصل اللي سلم كان بيصلي وهو قائم صلاح عليك النبي صلى الله عليه وسلم مشاهده ولاع نفسه قادر يتحرك فتحرك ووصل جاني سنيو فوقت أخر شوية والناس عنده على يمين وعلى شماله سمع وقت سيدنا رسول دخل الصلاة ماشي فما دخل الصلاة سيدنا رسول خلى وياه ماشي فلما النبي صلى الله عليه وسلم ركع كنا وقت ركع ولما وكمل الصلاة ماشي فتراه النبي صلى الله عليه وسلم طب صوره دلوقتي صوره صعبه كانت موجوده دي عشان فيش حد منزل الرسول يعني انت خلاص احد يصلي بيصلي, بيصلي وخلاص لكن هو افتراض مثلا هو افتراض يعني العال مثلا كبير زي شيخ الإسلام مثلا كان موجود في الزمن ده واحصل حاجه هنا ليه كانت موجوده في بثنا شفنا ان لو نائب الإمام هو اللي بيصلي والامام ناجي النائب يرجع والإمام يصلي ماشي بس يعني احنا زماننا عشان بس, بس. نفهم خالص النائب بيصلي والامام بيغلط يبقى كامل غلط خلاص يعني بس بس. بس لا عن كلامي. مشخص. لو بقوة هو مش كلامي. صلى الله عليه وسلم أشار ولا مرة لا, لا, لا, لا, لا, لا. <تصفيق> فعلك بس مرة ثانية؟ مش بس لا مش على له مش لا لا بس ما في شيء يمكنك حاجة للمسي خاصة طيب وفا قائما ثم أعطلنا فزاق ساهم وخفته وخيامه دونه وخذك مكديه ثلاث من دولي من فيه. يبقى عندهم لوده إنه واحد عم صلص بول فصلاة لو أصلي مع واحدة عم صلص بول أما دونهم يعني واحد عم صلص بول صلي واحد مع عم صلص ما بصلص لو عيب اللي هو عم صلص بول لازم يكون من وصح صح صلاه الناس تصح طالما اللي عنده بتسلى لو هو معذور خلاص صلاه صحيحه تصح صحيح صلاه صحيح ربنا مش بيش. طيب ولا تصح خلف مصليتين ولا منجف نهى على الوداع لان ذهب حتى الغلط صح في نوم وحده ولا إماماً لنغسل أمدي وماً لا يغسل لفاتها أو يدرم فيها المال لا يضغم أو يدر حاصل أو يغدر حاصل, حاصل, حاصل, حاصل أو يلحم فيها الأحمن وحير المعنى إذا وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته طيب أول حاجة لا تصح خلفاً مخدف ولا منتنزل يعني ولا منتنزل خارب أمد أو واحد إيه كان نحن وعاده هو إيه؟ واحد وصلى طبعا زي ما انا عارف لا تصحيح الصلاه طيب فان جهل يعني هو واحد كان ناسي اللي هو خرب الصلاه وامر بنت يعني ده مش قاعد على على مقام على قوم طبعا لمما علاقه وانها عمل كده ده, ده. ممكن يعني يعني او يعني استهزاء من فرق هو مثلا في نص الصلاة خيب نعوم بقى طب إفد بقى هو جاهدي إفد هو إيه جاهدي هو أنه جاهدي والصلاة في السلطة دي الحالة للمأموم صلاة صحيحة من يعيش الصلاة ليه عشان هو قادر لأركانها كلها صحيحة هو عملها أبداً فلا صحيحة الصلاة صحية ما يعيش الصلاة طيب ولكن الإيمان يعني يعيش الصلاة ليه؟ علشان هو معذور من ناحية مع <تصفيق> من ناحية <الـ> <تصفيق> <تصفيق> من ناحية الاتي شو هو ذا؟ شرط الصلاة هو لوم أجمع. فهو في هذا الف قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة صلبة النكلي تلصي فو عمل عمل أكل عمل فضة ماشي؟ بس علينا نصلي لأنهم نصليين عشان في حالة من الشروط والأركان ما تجبيهم في الحياة ما صدّوش في الحياة ما صدّوش إن كان معطى عشان جاهد ولكن إيه يعذب طيب فيقول فين جاهد هو ولا حتى المخطّط صحح من عمول طب إفرد بقى في النص استقر إفرد في النص خد باله اللي هو لو شك ما يعملش يمشي لكن لو تأكد أظن غارب اللي هو كان وحده الحاله ليه ايه يقل الصلاه طب يعمل ايه جايب واحد هو اللي ايه هو اللي كمل الصلاه طب ايه ده سيدنا لما ايه لم واحد طن استهلك خلى واحد يصلي فالصحابي كمل الصلاة بلاش الايه من اول ده معنى قالوا ان صرايه المهندمين اللي قبل كده دي صحيحه فما يجي مأمون ثاني يكمل يبقى تصحيح ايه صح معنى ما قالوا دي تختلف عن مساله النعمر ليه عشان مساله النعمر صلاة الايمان كانت ايه صحيح. صحيحه أما ده صلاة أصلا كانت باطل ماشي فقال لا ما ياتي الأول ليه عشان خاطر الايمان كانت باطل في الصدق تمام معاك ولكن انبنى على غاية ايه اللي لو المهموم بعد انقضر الصلاة الجام أن قال ده انا كنت محدث يبقى هيجه الصلاة ايه فالرامح من السؤال فالرامح من الصلاة ولو في النص لو في النص يجوز اللي هو يستخلف ليه علشان الصلاة هنالون صحيح حتى لو أن صلاة هنالون ايه امين يبقى لو بعد الصلاة لو لو الإمام خد بال واحد الصلاة يقصد ما طب لو خد بال آخر صلاة من الصلاة صح أفهم إيه الصلاة يستخدم ماشي؟ واللي يكمل بقى في الجانب الثاني أنا خلصت من تامين خلاص والوجر عشان ما تخرج مع حل خلاف سير الرأي الثاني بقى الرأي الثاني لأ معموم يعيد الصلاة ده دين من إن, إن الإمام كان أصلاً اصلا من منادات لا اللي الصلاه دي كله بيقول ما ينفعش يصلي ورا اصلا فنتكلم على الايه الامام قال لهم بعد ما الصلاه ابتدت طب لو الإمام خرج من الصلاه في نص يا اموري كمل الصلاه يبقى المحمود بيستخلف مين ثاني بالصلاه فاهم يا يعني يعني هو كان في على بس يبقى في محمود ايه؟ ها؟ عايز اسمع عليك ماشي لو افتكر بص افتكر في سجود او مثلا في تشهد يعمل ايه؟ عادي هيطلع بالصلاة الصلاه ويقول لي الماموم اللي وراه انا يعني مثلا اخفق ضبط افتكر اه هيبقى يطلع من صلاهاني ويقول الماموم انا خرجت بالصلاة ونسيت سجود وراه ايه؟ تطلع والله اكبر لا ما ينقش اكبر الحاجه هو خلاص هو افتكر يعني معناه ان هو ايه؟ لا ما بيصلش اصلا مصفيق. هو مصفيق. ويقول للمهوم البراء أنا خرقت العزر إيه صبزة من المنز فهو المهوم هيروح لحياة علم هنقول ما مهار الصلاة إنه المهوم بقى الله وراه ما هي بقية يقول الله أكبر ومسخ الله هذه الصغر كده كده يعني إيه؟ يعني إيه؟ أنا مش هلوم المأموم إيه؟ ماذا سيدي؟ ماشي؟ فهيطلع من الصلاة نقول للمأموم الوراء أنا مباقي المصطلع للعصر ماشي؟ ما ما كالتا. ماشي؟ له عادي ما في العمارة والصلاة هو استنى تاني استنى عادي ما فيش هيكلمني في الحكايه كان تاني اللي يفهم اللي هو عنده ظرخ الصراع كده يتحضر ورقه امامي من الناس بس كده ايه نوع ايه فايه امم طب بيقول الاحلام منكم ولا ايه الشخص راح في فطر الله قال طري صدق لجبت لو عايز نشرح بس صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. <تصفيق> صحيح. صحيح. طيب وهم الدايرتين اللي صحه ان يكون ولا امامه اميه وهم الدايرتين المشهده يبقى دي بنقول ان امامه تعريفه مختلف عن تعريف تعريف الأمي. بعض الأشخاص بقى اللي هو من أي بيت يدرس الكتب من أين يدرس الكلام العلمي لأن خلاص أنا سايم تربيني أي واحد راح يشرب أنت بقول الاقتصاد ما صيح فأجيب تبعه ويش تكلم جيمس بيل هو بيقول وبيأخذ عنا من لكن وين أشياء جديدة أنا ولا أقول يعني في اصطلاحات عند في ماله فما أقول مش أحضر يعني شو شاط الصلاح هذا الصلاح الله بس هل يجب ان اصطلاحات دي بعد الان بجانة من اصطلاحات تلي ويقضوا اصطلاحا ويقضوا اصطلاحا ويقضوا اصطلاحا ويقضوا اصطلاحا تفر معنا؟ هل يبقى معنا؟ يعني موصلنا من الجمهوري من الالي يرسل يقضي احرارش ايه واشد طيب ما ينفعش نصح لا لأول ي يديهم فيها ما لهم يعني يسقط في حرف يعني إيه؟ يعني نقول الحمد لله راضي ليه يعني راضي مال راضي على نين؟ البنت دي في شيء الحمد لله راضي ليها فكده إيه؟ اغمض حرف الحرف ده ايه شال فده ما ينفعش ماشي طب ده في فري او مثلا يدغم الحاء الحمد, الحمد لله بالعالمي ما يقولش هان نعمله ماشي ده او لو ماشي مثلا الحمد لله رب العالمين يعني مع يعني في التشكيل يشكل غرض بس التشكيل ده إيه لفين زي صراط ده إيه هنعمتو عليه هنعمتو على المعني ضعش الصعيد وراء فلا تصح هذا هذه يعني كل ذا صح إلا لبيته إلا بقى, بقى, بقى, بقى بمثل بمثل اللي هو ايه؟ قدر الله دينه كذا دين صدف مش ودين مشاعدين يعني الله الله الله قدره يفسح الايه الحاجه نعم ماخذي يصاب يصلحها لو غير ينظف نفسه رقم دلوقتي بينظف نفسه انا الحاجه فاضل عندي خلاص وتكره امامه اللحان والفخثال والتنتان ومن لا بعض الضرور ايه إمامة اللحان اللي هو كثير اللحن تغير الشان او في الفتحة بغير الحالة المعنى يعني ايه واحد بلحم بيقوى في التشكيل في الفتحة ماشي؟ بشي مخلطنا الحين نحن او حال المعنى خلص بشنكرة هنستخدم لغة او في غير الفتحة بيقوى حتى ايه حين المعنى بحنس المعنى بيقوى طيب دي, دي فلاص بكرة يعني ايه لا يستحب اني او ما مثل هذه اللي هو ايه بيكرر الفات ازاي؟ ازاي يعني في خلل تتكرر مع يعني نعنشو لأي يجيلنا فتاك ماذا؟ اليوم مثلا ان ضربت فعى ربك بالاصحاب الايه؟ كلها كلها وقت التاني لو جيكبر الايه التاني ماذا؟ ومن لا يوصح ومن لا يوصح وببعض التوت يعني ايه؟ يعني الحروب بتاعته مش وحش مش فدا فقرة طويلة، وأن يا أم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوم أكثرهم يكرهه به. طيب يعني يكره الواحد يا أم أجنبية يعني مش من حرمه، فاا واحدة أو أكتر يكره لي عشان كذا احتمال يعفف منه. فقرة يا مش حرام؟ اه ماشي رجل يعني لو ايه لو في الاخر راجلين يعني هو بيصلي واحد والراجل التاني في ايه في نساء يبقى ما يقرش ماشي لا رجل معهم أو او من أكثرهم لا رجل معهم يبقى يقرى ان هو يا ام اسبيه اكثر ولا رجل معهم يبقى لو فيه في اثنين رجال واحد في ام راجل وبعديه اثنين ذك حتى لما المحكم يجي يشوف طيب افرض بقى واحد مش مشكله خالص ولا خالص طيب افرض واحد قاعد امام المنتج بتاعي مستني حد يجي خد كده اجلس كلت قاعد منحتار مستني مستني جرس انت كده ما فيش جرس دي ايه المهم انا ايه لك ده ايه قال لك يعني صح فتره هتفهم من ايه من حاجه ايه ماشي فا المقرار بقى لك عن طفل لو كان لو كان خلوة في فيحب بس ضغط الخلوة ايه؟ اللي ايه يأمن من دخول الداخل ربط الخلوة في سطح, في سطح. يعني على المعنى السطح ماشي اللي هو ايه؟ يأمن من دخول الداخل يعني المسجر مثلا راح قابله في جواب وفي فحصة ماشي؟ او مثلا في مكان مثلا مقرق ماشي؟ الحالة ده ايه؟ نسي. طيب التفلت بقاء زي الحلم بس. بس. بمسجر ما في صباح ولا حاجه مستنى هو مستنى مستنى مجلس فيجوز له عن ايه؟ عن يعمه في الدفل عندها لكن الافضل اللي هو ايه؟ الافضل اللي هو ايه؟ يشوف لا مش صنعه الافضل يستنى وعنده ايه يستنى وعنده ولكن لو صنعه بيوم الاخلاف ايه؟ صنعه وشيت لها يعني شوية من حرمه وشوية مشوية. لو في محارم دي ما بلاش راح نكراش اصلا ما بلاش هيتبقى بتبقى ومرأة على مهما المحرم مثلا لا المهم مصطلحهم ومرأة واحدة يعني. يعني هو مثلا يبقى كده في المسجد هو بيصلي لوحده يعني هو بيصلي بس لوحده هنا وهم جوه كده عادي لا في الحالة بتاعتنا دي قد تسقط القراءة اللي عشان الحالة ان انها قري مش موجودة انا قصدي يبقى هو لوحده بس كده في بيصلي يعني كان القرارة ليجئة عشان فيه اكتمال لو احنا بغنظة لما فيه خالص دا اي حال خالص عشان عشان فيه طيب نكمل معلش واحتفة حجوة عشان العلم يمشي عشان الوقت فيه وطفلحة امامة وولد الجنة مميسي؟ اول جندي في حان ثلاثة اه تقول ايه يا امه أجنبية فأتى رجل معهن الرجل معهن القوم من أكثرهم يكرهوا حق ايه يكره انه هو يا أم قوم ايه اه معظمهم بيكرهوه وهم عنهم حق ممكن الناس بتكره عشان بحيه مش يصنن وهو ايه من تلقي صنن فده ما يكره شبه انهم لكن لأنهم فرق انه يكرهوه عشان هو غالب ويكرهوه عشان هو شخصية شديد يعني ايه غفظ او يعني ايه بيتعامل بي مع الناس بطريقة سيئة او عشان هو بيتخالد السنة وبيفور في الصلاة مثلا جامد وهو المفروض ما في فالحالة دي يقرح الجوائي ايه امه او هو يعني هو يعني برر الصلاة معروف بان هو انسان مش قويس فالحالة دي يقرح الجوائي ايه طيب فتصح امامه ولد جنا والجندي الى سرمديه دي, نهما. دي, دي نهما. يبقى تصح امامه ولد جنا ولد جنا ده مفهوم يعني ده ولد مش ولد في ينسب ما يتقلش ابن مين. يتقلش ابن رجل يعني رجل يعني الو... الو... الو... والجندي ليه حجه فطر الرجل كده انصاب بايه فطر وكان الايه الجندي اذا سي مدينة مظاهره على ما قالوا الجندي هو الشرط اللي هو يعني ما ايه ما تصرفش قال ليه عشان كانت فترة من فترات كان الشرطة الشرطه بتعدي على الناس وكانت ما هي الشرطة بقى سقف ويمين زي فترة اللي يعني ما قالوش ما لكن يعني من باب يعني الايه شرطة الجسم فأنا نقص نقص فإذا على قول تعالى الذي كسرت صحة صلاة ولكن دكره لا لو فرضنا للشرطة في ولكن إذا كان من, من هنا فبالتالي ايه تصفح صلاة حتى لو كان في البس من العسكر وما عندي أجد الصلاة بمن يمضيها وعقصه لا مفطار منافر من, من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيره فيها أو يروح من صلاة من يؤدي الصلاة من يقضيها من يقضيها يقضيها ولا يقضيها يقضيها, يقضيها. يقضيها. يقضيها لو كان فصله لا مفر ماشي يؤدي الصلاة يعني يصلي لمن يقضي بعد بمن يقضيها أحد يقضيها بعد أحد عليه صلاة بتصاحي لو أنت إذا من وارد يؤدي تصاح وعكسوا كمان مصادر ليه عندهم مصادر فرد وفرد فطر ما فرد الفرد عندهم مصادر طب بالتانية بقى لا مفترض لأيه المتنافذ عند الحنابلة ماينفعش الايه المتنافذ يقم الايه المتنافذ مش <تصفيق> <تصفيق> <متنابل. مسترد تصفيق> مفترض امام دار بيقول ايه وساخن بالليل او الصلاه مفترض ماشي عندهم الاثنين فذهب حنابلة ان ما ينفعش نفترض يصلي واحنا كنا بنسيب ليه اللي ده صح كده والصلاة والبراسة اللي قدونه يعني من ايه احنا اللي ينفع المطالب بيئم بس المتنفل مينفعشي لأيه لا لا يعني هو لا لا يكون نعم عندهم حرام عليهم عندهم اللي انت على صلبه صحيحين ومتنافلين عشان المختار هو عود والحديث إيه إنهم غضب تلاميصان بصلب فإيه تلامي صليا معهم تلامي طلق إيه تجيتوا ما ما فصلوا إيه نعم هذا صدقناه المعنى هو يجوز المفضل إما من تنافل أو ليه؟ يعني فالدليل للمفضل إما من تنافل اللي هؤلاء اللي واحد في الرجلان اللي دول قلنا أنهم صدقوا ويجوز وجزء الايه المتنقل المتنقل دياب المشترك اللي دايمين لا ده حديث معين اللي عليه ده المشترك ان هو ده ولكن دليل المتنقل والديال المشترك حديث معين زي ما عارفه بيصلي معنا بالصلاه ثم ايه يقوموا خالص ثم يقوموا فكان بيقوم قوموا إيه نفلاً عشان بيجيهن في عصال الفرد برا طيب هما ليه قالوا بقى ما ينفعش ينفعش ينفعش ينفعش قالوا عشان ده اختلاف عليه مستدام عانس إنما جعل الجوع ينهن ويكمل به فلا تختلف ويه عليه ولكن شيخ الإسلام قال الاختلاف علي المنصور الحديث اللي هو الاختلاف في الأفعال يعني هو بيعمل حقا يعمل إيه كزي لذلك مثال قاد كده فإذا كافره فكافيسه وإذا رفع القادة وإذا قاعدة وقاعدة وإذا الساجة ده ماشي شدي المحصول ليكا ما تختلفوش عليه في الأفعال ليس غيره ليس غيره أما التنية اللي تخلونا هنا وهو المحنة تانية فالأدل الأخرى ديت الديه نفسك أما هم بقى العلماء اللي سبقوا كده قالوا ما ينفعش الأدل الإيمان في جميع المن فبعضهم أطلق يعني ماشل صلب صلب وبعضهم كل هو ال الأعلى يبقى ينفع عليه الأموم في الأول أعلى فا يرفع من, من, من ولكن الراضي شعر صلب لو هو لو إيه فعلتي دهرين الأديت هذا الحالة ده ولا من يصلي الظهر باللي يصلي العصر او العكس يعني ما ينفعش اللي يصلي الظهر يا اما يصلي العصر وبرضه لو احنا بنحل اللي ينفع اللي يصلي الظهر يصلي يصلي العصر والعكس ما فيش مشكله طالما كل يصلي مش ممكن كده وماله يؤدي الصلاة <تصفيق> نعم مش مخالفين كده وماله يؤدي الصلاه بمنهج قديم يعني لا مش بالاذان هو يؤدي الصلاة من يقضي <تصفيق> نفس يعني يصلي يعيد كل دي من من من خلوة خلوة. خلوة بأيه؟ الخلوة برحمة 21-4 أهن؟ الخلوة في معنى الخلوة الخلوة إيه؟ المعنى الترباط. الخلوة الخلوة معنى الخلوة يعني هو الخلوة عند الفقهاء إذا قلنا هو إيه يأمن لهذا كل يكون يأمن, يأمن معك عدن يكون جديد عموما إنت المظلوب لا لا تحدي لأسه فموظيف فعمش يخطر ايضا ايضا ايش ترحضوه في مكان مفتر حتى لو تعمل نخل ازايش يعني حتى لا, يعني لا مش مش فضية نزم يعني على يعني اختي مثلا الشهر خمس سبورة مش ودولة ثانية كل في كل المكان ارواب المفتوش حدو في مكتب في بنور يعني لو دهنا الصوم يعني ايه هيبقى مش حرام لو عرفت تغير الوضع عشان في خطا في الاختلاط صح ايه يعني اختلاط الاختلاط المحرم هو المحرم المحرم هو ايه يبقى في حرام فيه يعني هنتكلم مع بعض كلام يعني في القول في ال أبوصلها من غير حاجة. لكن طول ما هم مواتين ضرب الشعير هذا مش طلاب محرم. بدليل مثلا عيش كانت معلمين تبعين كبير وعرض على الصحابة لما كانوا من حاجة من كذا ولا كذا. طب يعني إيه مثلا؟ ما مغبي؟ ولكن حاجة حرام. خلي الاضطرابات تبقى محرمة. لو في حاجة في الشغل ولازم الواحد يتكلم سيدك في التليفون ده, ده؟ كلامنا مش حرام طيب صحابك كانوا بيتكلموا الصحاب بس بالضوابط الشرعيه مش تصدق عايز اعلمك <تصفيق> الانجليزي من بتاع ما بيتكلموا ما بس بالضوابط الشرعيه فاذا سالتهم قلنا تعالى تسالوا هم اللي ورايحين لا خوف ماشي pero no soy la la la طيب لو طيب اللي بتخش وتضحك السلامه ونطلع هو والله أنا ما بحبش يعني اذا بس احكي لي شيء انا شوف من مش بس مش هو مش هضحك هو انا قلت لك كده مش حاجه يعني ما يعني يعني لما تلي ما تعمل بقى تقعد تتكلم وتلاته بقى كده خلاص بقى هي حره بس ده بامر فيها احتمال للمعاوه والربح او الخساره دي لو هي من باب التعامل الحسن والمدير احتمال في العرف لمعنى لما تبطلق الضابط بالفقهاء من تقيسه في عرف كل زمان فالضابط بالفقهاء اللي هو العرف بيسوغ مثل ذلك ده اللي ده مش اللي اتأدب ولا حد يعني ايه ولا في معنى اللي هو بيتتقرب منه او بيتخرب منها او في اي معنى للخطأ موظف فلو العرف نفس العرف اللي الناس محترمه مش يعني العرف اللي اصلا منظم بين الناس دول شرعي كده خلاص أما لو العرف اللي ايه اللي ده باب يبقى غلط يبقى مفيش يعني يضحك لا والله لا بقول بيضطرك من باب عشان تبقى غلط بس, بس ما هيكسرش بس ما بيكسرش اه يعني خليك طبيعي يا ابو شرط تصداني كان برضه انت خليك طبيعي يعني كده ولكن <تصفيق> الابتسامه اللي انت ابتسمت ابتسامه في الادب مش الابتسامه انت بتتحلها يعني انت طبيعي يعني أنا نفسي مثلاً أنا طبيعتي مبتسم ما يعني. يعني عشان مستو مستو مستو <تصفيق> ما اعمل كده مش هارجع منها تاني انا ما بعمل وجوه يعني فلو منك كده بتغش حرام يعني تحس في نفسك عملته ايه جاي منك كده يعني لو واحده متفرجه جدا جدا وداخل مش هتضحك يا ولد كده كده لا انا انا طلعت كده أو <تصفح> بس اي حد قبل ما اسال حضرتك اه بنفترض ان هي طلعت منك مش خلاص ما انت هنسيت انك تعملي كلام والكلام انت مش قاصد الكرش مش عارفه في بقى لازم نضبط نفسنا بالضوابط السعيه علشان التزايد برده دلوقتي بيعمل سلسله اللي جايه ثانيه شكرا فخلينا نمشي فالشرع بيقول لك ان انت تتعامل مع الناس بالطريقة المحترمة من الناس ما ايه يعني ما يبقاش فيها خضوع بالقوه ولا تاخذنا بالقوه صاف مع الذي في ضد الضابط صاف مع الذي في قلبه مرض